بسم الله الرحمن الرحيم ا لحق قلت ما لحقت وما ادراك ما لحق كذبت ثمود عده بالقارعه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 فَتَعْرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَبْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَّخْلٍ صَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّاضِيَةِ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 فيومئذ وقعت الواقعة وانشطت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَةً سعديام فهو بي عيشه راضيا في جنه عاليه قطوفها دانيا كلوا اشربوا هنيا بما اسلفتم في الاي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما ذُوقُوا فَوْلُوم ثمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوم ثمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْوًا تَدُورُ تَدُورُ وَلَا طَامٌ إِلَ مِ لُتنين ل يَأْفُدُ إُِخاصِئون فَل أُقَسمُ بِمَا تُبَصونَ وَماَا ل تُبَصون إِ وَذَ قَوْلُ رَسُونٍ كَرم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنذِيهِمْ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُم بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُمْ حَبْلَهُ فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين